اسمر هيلو قابلته اشرب رمش كلمني وجاوبت وسرت بعدها اسمر هيلو قابلته اشرب رمش كلمني وجاوبت وسرت بعدها روحي لقابلته اشرب رمشه كلمني وجا وسرت بعده اسمر روحي لقابلته اشرب رمشه كلمني وجا وسرت بعده أدرك حذيش أربانك وانت بهنان بارك الأنا وانت وموت بعدا أدرك حذيش أربانك وانت بهنان بارك الأنا وانت هميني عمري ما دمتي عمري طول العمر لك انت وموت بعدها ما عمري ما دمتي عمري طول العمر لك انت وموت بعدها ما بقدر على الفرجة يا عمر انت قالي لا تفارجني تجب عني ما بقدر على الفرجة يا عمر انت